كما القالية يوم يكون الناس وتكون الجبان كالعيم مما يكون الجبال كالذنل المنفوش فأم. Bye. وَأَمَّا مَنْ خَافَ فَنَعْمَ One. More.